وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَائِتَ الزَّهَرُونَ مِنْهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقثق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم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 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرْضُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِ بَلَامَ قَامَ لَكُمْ ثَرْجُعُ وَيَسْتَأْذِنُ ثَرِيقُ ومنهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا سرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن ثررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاءوا يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كثروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكثى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا